وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَقَافَأُونَ بَيْنَهُم إن لبثتم إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا عَشَرَة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 يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا